فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينهم متقسمون واو واو الفا ه محجوب الجمال كانه بدر بمنحطم الوشيج ملثم وقد رام يلثمه فلم يرم موضعه وين قبل قبل بجبين الجبين مهشم يقبله في ثناياه تقول الروايات جاءه سهم في حنكه يقبله في نحره جاءه سهم في نحره يقبله في صدره السهام قد ملأت صدر أبي الفضل العباس قد رام ينثمه فلم يرمو ضعايا لم يدمه عط السلاح فيلثموه فأكب منحنيا عليه ودمعهم صبغ البسيط كأنما هو عن دمو نادى وقد ملأ البوادي صيحة شصيح الآن انكسر ضهر صم الصخور لهولها تتألمون أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم هذا البيت اللي راح أقرأ لك الآن هأبكى العلماء والمؤمنين والمخلصين انت منهم يا ولا شي يقول الحسن للعباس أخي يا من يحمي بنات محمد انصرنا يا استصرخنا من لا يرحموا بعدك ان تشال سواعدي اريد ون من عندك وتكفى باصرتي وظهري اللي يريد تنقضي حاجة الليلة يساعدني ها هو انت يا ابن ابي مصارع فتيتيه. والجرح يسكنه الذي هو اقلامه. وانطلع من قلبك ها. يا مالكا يا مالكا صدر الشريعة انني لقليل عمري في بكاك متميه موخ ودع العباس وعاد إلى المخيم استقبلته كعبة الأحزان زينب أبا عبد الله أراك عدت وحيدا وأرى ظهرك محدودبا وقد بلل الدمع لحيتك وشيبتك ماذا قال لها الحسين يقل يا زينب ذا بقلبي لا تعتبين لا تعاتبين يا زينب ما عندي جلد ولا تسألين حامل الرأي وقع وين انت عندك علاقة بالعباس ولا عندك حب الى العباس يا ولا اسمع على شوف الى اثر بقلبك حماي خدرج صاب سهم القوم بالعين حماي خدرج صاب سهم القوم بالعين ومن عقب عيناء ضاعت النسوة وليتا زينب عندها سؤال غريب سؤال عجيب ش تريد زينب شنو طلبها يحسين يحسين يحسين جيب النعش لينا ننشي الجسمه اذا انت ما تريد تجيب العباس الا جيب النعش احنا نتكفل بيه يا حسين نشيل النجب النعش لانا نشيل جسمه قالها يا اسمع قالها يا زينب مختلط مخه بدمه والله لو صايايال ما تقطع ولا يمكن نلمها وعيا يجي ويا زينب للخيا شقالت زينب؟ قالت أبا عمل لدوى. شنو الدواء يا زينب؟ قالت أبا عمل دواء وبا داوي جروحا وبا قبل ما تروح روحا ناد عليها حسين ودموح سفوحا دواكم ما ينفع بلاخد قضة الايام شي يقول الحسين لو جان لو جان ينفع لدوا والله لداوي يا شلون ما ينفع شي في الدوا ينفع مقطوع يا غيارة باتشير يركبونك جمل وتمر يعلي وعند علم عنكم يودوكم الى الشام واهلي عدك اليوم يوم عظيمة ابو فاضل مرت على جسدك زينبها وهي تقول عبا يا انس عبا يا اسمان من المدينة بذمتك جيت يا طور اجيب لك هالمقطع تريد تون وياي ولا عبا اسمان من المدينة بذمتك جيت لجل يا كل اهل الحسين الوطن ويل آه واشوق جيت الكربله ومنت بره ايه وبعت السهام مني وبليتني بها لعبة.